قال المؤلف رحمه الله وقد بين تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية بسبب الكفر وتكذيب الرسل تهديد كفار مكة وتخويفهم من أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك إن تمادوا على الكفر وتكذيبه صلى الله عليه وسلم ذكر تعالى ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها لان قوله تعالى وللكافرين امثالها تهديد عظيم بذلك وقوله تعالى فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فقوله وما هي من الظالمين ببعيد فيه تهديد عظيم لمن يعمل عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب نبيهم وفواحشهم المعروفة وقد وبخ تعالى من لم يعتبر بهم ولم يحذر ان ينزل به مثل ما نزل بهم كقوله في قوم لوط وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وقوله تعالى ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وقوله فيهم ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وقوله فيهم وإنها لبسبيل مقيم وقوله فيهم وفي قوم شعيب وإنهما امام مبين والآيات بمثل ذلك كثيرة وأما المسألة الثانية وهي نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب فقد ذكر تعالى في آيات من كتابه نوعين من أنواع ذلك النداء أحدهما نداءهم باعترافهم أنهم كانوا ظالمين وذلك في قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون إلى قوله قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا انا كنا ظالمين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 وخسر هنالك الكافرون وهذا النوع الأخير هو الأنسب والأليق بالمقام لدلالة قوله ولا تحين مناص عليه وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولا تحين مناص الذي هو المسألة الثالثة معناه ليس الحين الذي نادوا فيه وهو وقت معاينة العذاب حين منعص أي ليس حين فرار ولا ملجأ من ذلك العذاب الذي عاينوه فقوله ولا ت هي لا النافية زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظية كما زيدت في ثم فقيل فيها ثم وفي ربى فقيل فيها ربة وأشهر أقوال النحويين فيها أنها تعمل عمل ليس وأنها لا تعمل إلا في الحين خاصة أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنة كالساعة والأوان وأنها لا بد أن يحذف اسمها أو خبرها والأكثر حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب وربما عكس وهذا قول سيبوي وأشار إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لات وإن ذا العمل وما للات في سوا حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل والمناص مفعل من النوص والعرب تقول ناصه ينوسه إذا فاته وعجز عن إدراكه ويطلق المناص على التأخر لأن من تأخر ومال إلى ملجئ ينقذه مما كان يخافه فقد وجد المناص والمناص والملجأ والمفر والموئل معناها واحد والعرب تقول استناصة إذا طلب المناص أي السلامة والمفر مما يخافه ومنه قول حارثة بن بدر غمر الجراء إذا قصرت عنانه بيد استناص ورام جري المسحلي والأظهر أن إطلاق النوص على الفوت والتقدم وإطلاقه على التأخر والروغان كلاهما راجع إلى شيء واحد لأن المناص مصدر ميمي معناه المنطبق على جزئياته أن يكون صاحبه في كرب وضيق فيعمل عملا يكون به خلاصه ونجاته من ذلك فتارة يكون ذلك العمل بالجري والإسراع أمام من يريده بالسوء وتارة يكون بالتأخر والروغان حتى ينجو من ذلك والعرب تطلق النوص على التأخر والبوص بالباء الموحدة التحتية على التقدم ومنه قول امرئ القيس أمن ذكر سلمى إذن أتك تنوص فتقصر عنها خطوة وتبوص واصوب الأقوال في لات أن التاء منفصلة عن حين وأنها تعمل عمل ليس خلافا لمن قال إنها تعمل عمل إن ولمن قال إن التاء متصلة بحين وأنه رآها في الإمام وهو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه متصلة بها وعلى قول الجمهور منهم القراء السبعة أن التاء ليست موصولة بحين فالوقف على لاتة بالتاء عند جميعهم إلا الكسائي فإنه يقف عليها بالها أما قراءة كسر التاء وضمها فكلتاهما شاذة لا تجوز القراءة بها وكذلك قراءة كسر النون من حين فهي شاذة لا تجوز مع أن تخريج المعنى عليها مشكل وتكلف له الزمخشري وجها لا يخفى سقوطه ورده عليه أبو حيان في البحر المحيط واختار أبو حيان أن تخريج قراءة الكسر أن حين مجرورة بمن محذوفة أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء وسوف نكمل تفسير الآية في لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته